اثنا عشر. استمع للجمل واعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. أنت تكتبين درسك في الصف. أنت تذهبين إلى مدرستك. أنت تجلسين على الكرسي. أنت تلعبين في حديقة المدرسة. أنت تقرئين كتابا في البيت.